قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين.